زأر الأسود فك القيود زأر الأسود فك القيود والترقبون نصرا جديد والترقبون نصرا جديد إنا سنمضي في صم نعلي السيوف على الير إنا سنمضي في صم ليسوع على يهو ونحرر القدس المجيد ونحرر القدس ونعيد ام جاد ونعيد أمجاد الجدود ونحطم الكفر العنيف فسلاحنا شر الحمين ونحطم الكفر العنيف فسلاحنا شر الحمين. ولاجله زحف الجنود ولاجله زحف الجنود يمضون في عزم أكيد يمضون في عزم أكيد أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود ونشيدهم عاد الأسود ونشيدهم عاد الأسود نبغي انتصارا أو نبي نبغي انتصارا نبي نبغ الشهادة وصر كي ينصر الحق السعيد نبغ الشهادة وصر كي ينصر الحق السعيد نحم الحما بدم الشهيد نحم الحما بدم الشهيد نبي العلاب بدم الشهيد نبي العلاب بدم الشهيد, العلا الشهيد فلتتهتفوا هيا ندود موت الشهيد لديه عيد فلتتهتفوا هيا ندود موت الشهيد لديه عيد موت الشهيد لديه عيد زار الأسود. فكوا القيود زار الأسود فكوا القيود والترقبون نصرا جديد ولتركبوا نصرا جديد إنا إن سننضي في صمود يألم أن غاية ما يصنع وأن الموت بالنسبة له في سبيل الله شهاده وأنه إذا قتل في سبي الله فهو شهيد عند ربه مرزق وأنه إذا مات فإنما ينتقل من دار إلى دار حير منه ولترقبو نصرا جديد